me mm -hmm. إذ قال موسى لقومه يا قوم لم تنذرني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما ذاغوا أتاغ الله قلوبهم والله لا ينزل القوم الفاتحين وإذ رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوريث ومبشرا ومبشرا الله لا يزدر قوم الظالمين يريدون ليطفروا نور الله بأفوالهم والله بمنوره ولو كره الكافر هو الذي أرسل رسوله بالمداودين الحق ليظهره Yeah. You